يا اقصا يا حلو المنظر يا اقصا يا يا اقصا يا حلو المنظر يا اقصا يا حلم أنت القدس أنت الشمس وبك الانس ولك الحب Atta القدس atta الشmse وبك الأنس, ولك الحب قلبي يهفو, عيني تغفو قلبي يهفو, عيني تغفو روحي تصفو, تدعو الراه.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 يا روحي والأقصى كبر ضميني, ضميني ضميني أكثر يا روحي والأقصى كبر ضميني ضميني أكثر قولي أهوى درب الأقصى قولي أهوى ذاك الدرب قولي أهو درب الأقصى قولي أهو ذاك الدرب بان البعد طال العهد بان البعد طال العهد زاد الواجد ذاب القلب Jeg har gjysi Fy kattir Ja, shaglen fikri Jeg har gjysi Sibh med meg Fy sægdæt Al utri fikri Jeg سبح معي في سجدة الواتر يا أقصى يا المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر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 قلبي ينفو عيني تذفو قلبي ينفو عيني تذفو روحي تنسف تدع الرب هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح